موسيقى وهرا وهرا رحت يخصو عن حجره منك ناس اشتارها وهران روح تيخ صارها هجلوا منك ناس اشتارها قاعدوا في الغربة أحيارا والغربة صعيبة وغدةها قاعدوا في الغربة أحيارا والغربة صعيبة وغدةها وهران نسيري قدامي وهران ندوح